يَعْلَمُ مَا يُلْدُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعُدُّ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 بِاللَّهِ وَرَرسُولِهِ وَأَ فِيقُومِم م جَعَلَكُمْ مُسْتَقْ لَ فِي لَفْ فََّذينَ آممَلُوا مِ مكُم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 خَلاَطُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّن أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّم وَعَدَ اللههُحُسنَا وَ اللهَّهُ بِمَا تَعملَلونَ خَد مَنْ ذََّذ يقَرضُ اللهَّهَا قَروطًا حَسَنَ فَيُضَائ فَهُ لَ فَيوَائِ فَهُ لَهُ وَلَهُ أَجَعم كَرريِي يَوْمَ تَعْرُ المؤمنينَ وَالمؤمناتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ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 قيل اربعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة فضرب بينهم بسور له باب الرحمة وظاهروا من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرّتهم الأماني حتى داء أمر الله وغرّكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم نار وهي مولاكم وبسل مصير الم يئن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله لاَ هُوَ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَفُونُ كَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَلاَ يَكُونُ كَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقٌ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 وَِّقينَ وَالمُوَِّ قاتِ وَأَقَضُ وَاهَا قَرضًا حَسَنَ يبفُ لَهُم يُضاعفُ لَهُم وَلَهُم أَجَهُم كَر وََّذينَ آمَلُ بِلهِ وَسُلِهِ وَالَّذِينَ هَادُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اعْلَمُوا أَنَّ الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورقوان وما الحياة الدنيا إلا متاع فَ بِقُ إلَ مَفَِة مِر الرََّبِّكُمْ وَجََّةٍ ررضُهَا كَعَبض السَّمَااءِ وَالْأَرض وَإِدَّت للَّذينَ آمَنُوا بالَِّهِ وَصُلِ ذَلِكَ فَو اللهِ يُؤديهِ مَْن الَشَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن إن برأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مقتال فقوم الذين يبقلون ويأمرون الناس بالبخ ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأن ذلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله وليعلم الله من ي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 وَأَتَيْنَاهُ الْأَذِيَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَهْبَانِيَّةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً مَتَدَاوُهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ لَبِئْتِ غَائِرِ اقْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ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 لَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ